بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفروا إن هُوَ كَانَ